قريبا قريبا ترون العجيباrer صراعا رهيبا وسوف ترى بعقري ديارك تكون المعالك لأجلي دمارك حسام براء قريباً, قريبا ترون العجيبا سراعا رهيبا وسوف ترى بعقري ديارك تكون المعالك لأجلي دمارك حسام براء مشينا بسمر لجزن ونحر بسكين ثأر سمت من حراب اشباح ليل وفتيان هولهم وتفجير ويل لكي يضحك يضحى بسمر لجزن ونحر بسكين ثأر سمت من حراب اشباح ليل وفتيان هولهم وتفجير ويل لكي يضحك يضحى بدات قتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي إذا أسجرى طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا بدأتم إتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجرى طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لغا مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرارا وراء إذا الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لظاً مسعراً تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الوراء إليكم سنأتي بدبح وموت بخوف وصمت نشق العراء فشلتم جهارا فذوقوا الخسار وعودوا فراراً بليل السراء إليكم سنأتي بدبح وموت بخوف وصمت نشق العراء فاشلتم جهارا فذوقوا الخسارا وعودوا فرارا بليل السيرا إذا الكفر ماجا وأرغى وهاجا ملأنا الفجاجا دما أحمر بسمير الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكر إذا الكفر ماجا وأرغى وهاجا ملأنا الفجاجا دما أحمر بسمير الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكر اذا عسكرتين ذاتين بعزم مضينا بجد سعين لشم الذرى نخوض العتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كاسد الشرى أتينا, اتينا بعزم مضينا بجد سعين لشم الذرى نخوض العتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كاسد الشرى